أَوْ يُلقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ شَتَّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا أَمُرْ كَيْفَ بَرَضُوا لَكَ الْأَمْسَ لَقَدْ ضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سبيلا.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 أَوَايَ تَمَنَّى مَن اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضل سبيلا؟